وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا, قالوا يمرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمته يدخلون الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى ما كانوا يثم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم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 وسخرات بامره الا له الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت تحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به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 ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إن No,